أغذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أمس سماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منا ما تاعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة القبراء. تذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما طغوا أتار الحيت دوني فإن الجحيم جد المأوى <تصفيق> وأن من قابَ مَ ق م رَب بجَنَذَن ن يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ إذا الشمس كنورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال وإذا العشار اطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سويرت وإذا العشاء وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا وَإِذَا سُقُطَ الشِّعَارُ وَإِذَا سَمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذًا الْجِنَّةُ أَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ضبع إذا تنفس إنّه لقول رسول صباح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم عند في نعذب الذل عرش مكين إنه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس بحي ذات نفس إنه لقول رسول